ماستون الشيخ ابو خالد محمد عثمان خالد عبد الرحمن شيعه عادل السيد هشام البيدي محمد سعيد رسلان طبعا, طبعاً الزهراني كتير قدامك كل دول ناس على الوصيفي ادي سنك كتير دي كتيرين بس حد بيروح ليه كلامهم عندهم ناس جديد بيرمك باشياء دين بيقول لك دين صاحي اهو تاخدش هم عايزين يمشوا على كيفهم يثالي برده ويقعد مع النسوان يسلم عليها ويحط ايده عليها يقول لك ايه المنع اه مش يدخل يعمر دماغه زي ما بقول بخربها ويلعب شويه طاوله دوله في المطبخ طول لا يزعل منك ومراتك روحت تسلم على الجار, الجار تقول له لا ايه اخو منها ايه ما هي ما مش بي حاجه هيخطفها يعني هياخد منها ياخد منها قلبها هيخد قلبها ما فاهمش ده مش فاهم هو نفسه ليه ماشي بالطريق ده. ويعرف كريم استعبط